وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار طريق الزانو فشيستان درس درسي هشتم لوز جر باسيك هلما بشجار دبو رون كرنوي باور راسي كان وراس كرنوي بير باور درسي ام زارم اما برمتی خویت علا بنام نشانی سردانی گورستانو آدابی سردانی گورستان هو حکمت چیه کاتی اسلام اجازه داوین ری پی داوین سردانی گورستان کین و باسی حالو کمکوری خلب کین که کاد گورستان چی حالو نقص کنه یا سردانی گورستان سودیه بو انسانی زندو بو وسوديه بو مردوكا كمردوه عين اسلام ابن داوين رقي في داويد اجازه داوين, داوين ك سرداني گورستانكين زائر او کسی کا سردانی گورستان زور گور دکا سوديه بو دنیا قیامتي فكر دکاتا و بیر دکاتا و لعاقبتی ام دنیاکو دایدت هر چنده دا تمنو د به وو خلکانی پیش خود کوان نيجراونو مردون له ګورستانه توش د بی برويتو دنیا به جی بیری ته تلن ګورستانه به یا خل شونی کی تر به یا لن بحرو له دریا کان به ځکه چې خوایږي زانید بو انسان د رینرن بیت فرماس کی بس زیحاتنه و به خو دا به چا ویری بیت خو راو لقسوتو لجفاء لوشتي دائما آجداری خوام مین، خافری لخوام برایون نوا، که با یخو حلو تقلای تمام با دنیا نبید، که بر راست و چه بد سکوتی وعزا نیم بر دنیا، بلکه که کدش چهوده به خوری گرسانو، آو قبرانه خرگیدا ولمنی تعبینیت، شهادداری تعبینیت، پیامبری تعبین دنیا جیان، توجبید کی تو، الله مینه روز دنیا ام ذیکر نوانه سود تواجب خودهایو اسفادی دهید. وقتی قمر فرمی صلّ الله عليه وسلم اذکر هذیم ال ذات، بیر بکنوا، لا رخنری خوشکانتان، بیر بکنوا، لا لذتکانتان، الموت مردن، لا هر صندق گذران خوشی و لش ساقیو حال خوشیده بی، کبیر ذکر دو مردن دنیا لبرسات و تسکیبتوا. لا اوفر السغلهيو دلتغي دابي كبير كدولا مردن لبرشاوا دنيا فرعون بتوا دنيا اوانيه تتوه ريبو بودي خفدي بوخوي اسفي بي بوخازيد بهر شي ويبت كوتايدي عافريم بو او كسب راسيدك الخوي تعالى رزقات لاساس صراط المستقيم براستي شن كتبي غمر صلى الله عليه وسلم وبهمان شيوا او سرداني تو بو سودي هي بمردوكان باويكي السلام سلامي دعاء خيرها مو دقيق، دعاء رحمةها مو دقيق، دعاء مسلم بمسلم جراية، بتابتي بظهر غيب أقوليته وديارنا بيا، ياخد دعاء مردني، حديث زور من السرتي، بقمر من صلى الله عليه وسلم زور زور وزوزو سرداني قرصاني بقعي دكر كل شاري بدينية، شن جارد أسو عايشي داكي من جارد فرمين متابع عم دكرت أسو سرداني قرصاني أكرد توزي بجان راو أسو سلامي أكردو. فشي كذا قبل كانوا ورؤيا كذا كعبه دس برزه كذا افاره ولاخوات تعالى شان زار لينفرسوا رسول خدات ابو اراك فرمي فرمان انفكذا ودعاء خير مبكم برايدين كريحا صيدها فرميت في غمري خواص الله عليه وسلم فرميتي اني كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فانها تذكركم الاخره ولتزيدكم زيارتها خيرا فمن اراد ان يزور فليزر ولا تقول هجره إمام مسلم هجرته ان صحابه برزده فرمي في غمر خوا فرمويتي صلى الله وسلم لسرتادا من نهي متان كذبو قد غم كذبو لسرتان يوسرداني گورستان كن علماء فرمون حكمتي دأوبو سرتاي دا ابو إسلامتي اسلامتي في بيغمر خوت توحيدي بالله ودا خل كان دلًا مع اللقبو، بيوزبو بهند كان بقبر، هند كان ببرد، هند كان بمرقد، هند كان بدار وبكلا جبرد. لا سردان فرمي سرداني جورستان مكان. بوأوي أو ضل بيوزتي كهيان بوقديم بدار وبرد وقبر ومرقد وها، بالريتو ليان تات واجي فرتوحيد ابنه. كات التوحيد إما لضليان شاسفا، زانيا واحد حتى نها خدايا، أما نه موبندي خداي تعالى المستحق برسنين، فرمي جارن قد قم كردن للرويش تنتم اي <تضحك> ساكار رتاندن <بيضانك> برون فان تذكركم الاخره سردانيتهم بغورستان دواروشتهم ببردينيتو قيامات اندك يدبير براسي انسان شكه دائما بيري دواروج هبو ترسي اخوال اللي اتشسبيد طاعتي خويه تعالى بتشهيدك او غناه تاوان حراموازي لهن هرسند لذتي دنيا اگر افرد بيه اگر فارب بيه اگر منصبو شهادهو زعامت بيه ما دام بري حرام بسيدك يوازي چون که امرتون لذت حرامه بی دار روز جهی باقی ری جهنم دایبنتو زخاو درد جد خواست امام کار. فرمی باعث زیارت ایوبو گورستان با زیاتر ایمان دربنو ایمان ثابت بید هرکسی ایوب سردانی گورسهم قبول مبسته دل نرم بیا و تا و فرمی از بر ولا تقولوا هجرة هجر ملن امامی نوید فرمیه ولا تقولوا کلام باطلن. فهو يقولون بطل لا يمكنك أن يقولون الله فهو يبدو أن يكون مفيد أخير مالك رضا أخوه تعالى في, في أغنبار أخوه صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها من السرطان قد أغنك بوليتان من عنك يكون سرتان كسر الدواني ورستان بكانم إذا كانت سكرتان بيدان برون شاوتان فرميزك داريجات إذا كان إيمان داري فإنه يأخذ بسوتي وكالدنيا بجئه دلتاً نلم دا بيت آخرتاً بير ولا تقول له جرى أم حديثة شعر حاكم دا جرتوا لأبي لا سعيدي خدري ورزائي أخواتي تعالى لابدى فرميه في غمر فرميت صلى الله عليه وسلم إني نهيتكم عن زيارة القبور فإن فيها عبرة من لسلتا دا نهيم لتنكردب السرداني بورستان بكا برون الإسلام ما دام في الإيمان بونه في التوحيد بونه أزام التوحيد كامي وشرك كامي هل ناخرتين؟ برون سلذاني جوراسابكًا فإن فيها عبرة بندية أموجاريتي بوكسك وترسخواه ولا تقول ما يسخط الرب سبحانه وتعالى قسي مكن خواه عز وجل بيتو ربي لسأله قسيتا إمام أحمد الجردوان جاء كلامه هجر ولا تقوله جرا إمام نووي رحمة خواه فرمي كلامي باطل قصي هلو فليه زوش الجردوان علماء فرمون ہر قصے ایک ناشیہ ہو شرعاً گنہ بار نہیں تو بھی لے زوزل نہ کولداری خو من خلق حیف بو مرد وشے حیف یعنی ظلم وقت ظلم بو مرد ائے خو ظلم دکات وال اعاذ بالله یا دینی الله بو مرد خو جارے گنج بزر ی مبل دنیا تو چونو زاین زوری مبل دنیا خوتا الہم اجل کین نسیوا او شے تخس هلاکان یعنی بو اراز الینا بشان الباري هلدن نيا حول خدان والعياذ بالله ياخذ او دم مدحي لكن لحد بدر اما تاواني جورا اي اجرتها والي تبقى يد يعني دسي في السايبه لي يفاري تو او العياذ بالله بيو شرجي الإسلام لا اسلام درتي برسياديك لواني بيبرسمين آية إسلام اسلام ومسلمان ومسمانان سرداني گورستانكن ام فائده الزوريتيه ام سودا گوريتيهيا که انسان دلی نرم دوی او تا وی فرمی زد راجی او بی ر خواهد که وی تو ترسی خواهد جد دلی او عاقبتی بر که وی تو و السلام ل مردگان دکاو دعا خیرم بود کاو بو آنی رید امسر دانیش شمل آفرتان دکات یعنی نهابو پیاوانا ل ولایم امپرسیاره دلی زناهایی اسلام رحمتی خوان لی دو بچونیان هی و اتحلافیان هی لب باسه هند که دفترمون برای جایزه بو آفرتانش سرداني گورستان بكن لبر او ما بسته كتر سخوان بكيه دلو بيري مردم بكنو دعاي خير بومردو بكن دفترمون خطاب با آفرتان و پيواني شاهد فرقيني يتيدا بگرهند جدارواني آفرز جاتري بيد بلكه سرداني گورستان كه ترس سخواي طلبيه دل چونكي حكمتي دا پندو آموزشگاري ولگرتنه علاوه ماده فرم متعمل بتي به مردش شرود جيراوا آبي او كسي كسي بود گورستان لآفرتان جزي حشم وحياة لبريبيت ككانت دلش المال أبي متحتج ببيت زينة خوي درناكاد عقيدة جي باكو ايماني جي باكي هبيت ككانت أشي بجورسان بس أنا أولم ردونو بنديه خوي تعلن سلامي أكاد دعاء خيرك أو توز داعش بير دقيامة دي خوي كاتوا عقيدة باكي هو شو يبراد هو أجر بيويسي بمحرم بو كسل قال يبراد مير دي خوي أم براي خوي باركي خوي أبي لقلي برات دليل أمم عبد الله كري أبى ملاكى فرميت أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر. فقلت أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت نعم. ثم أمر بزيارتها أخرج حاكم. عبد الله كري أبى ملاكى فرميت عائشة إما خزان في غمر من صلى الله عليه وسلم. روزی که انجام داده بود، در عقاد توش ایمان فرموم، هی دای کی ایمان دارند؟ لیکو دیتو؟ فرموم لسردانی قبلی عبدالرحمنی بران بوم کرد ابو بکری باعکم. فرموم آیا پیغمبری خواه نهی نکرد ولی من کسردانی گور استام بکیم؟ علماء فرمون بلغیه، لسر اولی سرتاب پیغمبری خواه نهی کرد، لافرتان لپیاون حمکسیک. نهی لمن نکر سردانی گور استام بکیم؟ نعم بری ثم امر بزيارتها باشا فرماني كسرلني بينغشتمن اتني فرمو ايبو ايوي امبو ايما تيجي تو وزير هنا بهاماشيو ام كده فرمون دروستا سرداني گورستان بو افرتانيش بو مر جانا كماش سردان درت من حجاب وخوشنو اوشتاني ريك هي العلماء ده فرمون اوحد ثاني كان في غمر اخوات ده فرميب افرتان ني سرداني گورستان بكن عندي حديثه إذا فرمون حمل كدا ودسر أو كزاني كزور زور برون وبارغب كلا سرداني دا أمر رأي؟ هندي علوم فرمو ضعيفة هرنابي سرداني بروانيك واق فرمون رأي دوم لعلماء أمر رأي؟ كمثما علماء ريان في بوا حد يزاعي شخان خان أخو اللي بين هندي كلا زانيان دفرمون نخر رأي في دراوا أمي عايش خان كسرداني جور زاني كده بطيبات نلشتوهين لا قبر سنه اجر افرتيك للسفريك هات ولا جيجيك هاتوا بلا قبر سنه تيبر اتوني تو السلام عليكم بوستيت خاص ويبريني راي علماء بلغي فرمون في قمر صلى الله عليه وسلم اللعن الله زوارات القبور اللعنه ما دام لعنة فرمون معهود نبو للاي خزانی أصحاب خانی پیغمبری خواه نه ترس سردنی گروسان بکنه نبی استعلی نبی درگوا شیمای آوان و پیشه آوان نبوده اگر جار دوآن شواروید دعوا دان او کثه حدیث بینگیش بکسردنی کدومه شتوان فرمون به تایبتهای اگر فتنه تی دازور یا با سفری درون یعنی فاسقانو چاو بدران دشن با گروسان کدی سردنی گروسان نزند که دوشمايام بيشمانانا كذا فكر واما يجب الا استاذ بناوي سرداني قرسانه ليتماشى افرت خلكان دهكن بالله ياند ده جناه شرك وكفر يتسني بتشاكونه ناب اختلاط لبي قبل من باب كوا سرداني آفرتان سرداني گورستان بو آفرده من عبقريت. اما امره کدیبینی هموملا همو شارکانی کردوسان خوابنامه دار. لگورستان کند کومار گناه و توان دگريت. براي ايمه کاتي اين گناه و توان خلوتی جز بس خيبرد كيليه. يه امپاز عرق بخويت او يه امپاز زناب كي. گناه جلي لوا جوران ترا زور لوا عناه جورات را ايمه حسابي وناكين. براي خويت يكي لوا گناه جورانا که إلا قبری بپاریتو. زور بی قبلسانی کردسان، بداقو دلیم. إلا قبریک دوان سیان زیادیتی برزلمو قبرگان برستد. هندی کی سیاجی بکرایو، علیم کی صوزو بیداقه کی صوزو ببایی اوتی، یهندسی ببایی اوتی، یهنداره کی بریه داره چی جورا، دخاق زی اشوا لیکو دانشنو دسی پی اساینو لی اپارینوا، داو من داو بيداو مال بيداو بركات بيداو لكن يعني اندي كان حواري ببن علي حوار بو تو اي دخلات دخالات دا فريم كويت والعياذ بالله يعني الناس صاحب الشيء اللي قبل كان بخولقي بنيتي تبرك الشفاء ياخذ افرتان اسين بو غورستان بجلي زينته ولباسي ناشرعيوه والعياذ بالله هو مبني ببانتورونا ورون بسدري جوران بتنيروا درون يعني كل فليوا درون لاشين دياره اتدك با تسكيبيه يا اما كردي يا ميكانيكي خاب من فرزي ام سرداني او افرتانه بو گرسان لو حارتنا حرامه شي او منافات لاق الحكمتي سرداني گرسان حكمتي دا او بو ظلمنا النبيه ترسي خواب گوز ظلم توگ ترسي خواد نيبو شو وي رو وي بو رويت تول ثالث ريست زگنيا بر دوام همو حكتبو شو وي جان همو مان يات جان صار جارجي قد ما قرايت واتسرداني كتبت يسود بو همو جاری آرای بوژی لوب خرافه وا یهان بو خوراژان نوی آراید و ات استفاده دا نزانتیو نبتوبرید یا خود لونی که دلگون ها هندی فاسقان هندی خالقی نه حالی داعی اسلام و غافل ازشنبو گورستان کان بو اوی سردانی تماشه آفرید خالکام کن اما زور من بیسوکم ما مستخر قناعت بکنم خالقی وا دلیه کریواه یهان زلامی وا موعیدی هیله قافریه لگو کشانه لقبرسایی ببینن قرب الله غير خاموش القراء بازار وياه أما ذي قبل قدانش أبو بشيلة وأوريل ودانش شنو يتلفونك أقصي لك هو زيادة تربيع برد بدو ترسخوات النبو لجاي كوابي ترسخوات به لخري كار محرم توانو برد بنه برد ده كذي يعني ده بيخلي شو بو والله شو من بيو أي علام الغيوب ای وقتی اون کار عرق ویدا، یا به دایما بگی ترسی خواهد بود، که وانه میمردند وانه خشم خواهد دید، دوستی خود و درآسی خودی دیا. ای کات تاکیش عور نکی، تاکید لذت نرنابیل، اتی دی عرق دخویدا، خواب منفرزه خاصت المان کم، نجبراین. هر سنت و حنی علماء فرموند رسته و آفرتانی برون، دسر آو حدیث عایش خان که اییر دو، بابران رسته، بلامکاتی ام حالتان هت امتا و نجناهنک راهی، أبي الرجال بخيت دب خير أول سيد أنا كحرام دب داخل رجل آفردميجيت سداني أيوناكن سنتة بوأوحياء كسداني قرصان دكات سلام لمروجوكام كات دعاء خير كات دعاء على رحمة ليبوك ولبنائه خوشيو بليمبرزوكات سندواي بود كسلام اللي أنكر دعاء سلام لموردو كان كردو آخر السلام اللي كان نروى تكيد كعبة وقبلة. ده ازبرز تكيد ام عفوا في بخيله مبوريت. پش ذل بيو. رود لا كعبة بيت. ام السنة في غمري خاص متين جل او لا قبر ثاني بقيع. ككاتب السلام كودواي دو ربك وتعالك كعبة. ام السنة توم الله. اما لكاتي دفن كرني مردو كاتي منصوبان دسمه لغرسان مردو انجن طبيعي همو ان نو قبرسان اوستين كاتي هنا انجن بباو دوسين تاك دفيده كان لو كاته درسه دعابكي مرزنيروا لقبل بيت چي بدوري اوستين دي كسري اهواي هدي كسري اهواي درسه دعاء خير بكاي سنتي جوايا هر كسبو خير دعاء خير بكاد نقبوشو كابله اگرين خوالي خوشبي امان الله امين. امين لو شو هنا ولما فرمت شاتر لو اويا هر کس به خویل آس ویدو عفوی مکات کاتیبان دکه زیک بس الماموزه که زیگله او ما میرد او خزمه ما میرد او دوست ما میرد او دراوستی ما میرد بالمان ده دعای خیلی بکن هر کس لعاستی خویه وا خواه لقنه کانی خوش بی خواه لیبوبوی خواه رحمی لبکی خواه زبانی پاراکی بغلامدنی ملاعه کن هر کس لعاستی خویم دعای بکات شاعری لوی کوا هکچی آم دعاب قم خواکیت آمی بکن بوی پیغمبری صلى الله وعليه وسلم دايرمو كاتي مردويا بنا دايرمو استغفروا لأخيكم دا دعاء لي خوش بن بكن لخوا وصلوا له التثبيت دعاء بكن لخوا عز وجل زبان فاربك ثابتك على كريم لا إله هيل الله الجاب ملائكه يوم الايكات يسال والآن يسأل أي سب ساري لذكريات خلق بجي يشت أو كات كئم بجيدين أو مردو جويل لشخص شخص تبتبين على كالمانة كبجيدين گورسنچول بو خوای عزوزا د تو ملایکی بو انیریت پرسیار خوای عزوزا دکنه آی خوای پرستوی انم پرسیار دینکی دکنه آی نه غیشیا پرسیار دغه پیغمبر خوای شیبو صلی الله علیه هر کس الهو پرسیار نه نجات دی آسانه او الهو نجات دی نبی خواسته ماکه دواکه زونه راح دقر استه خوای دالحب ماکه زته ممکن آی شی داجی امام دفرمی پیغمبری خوای صلی الله علیه وسلم زور جالسدانی گورسنې واقع ده کړه چند جاده فرم امر بگراید، بتعبتی اول صالح کرد و وفات کرد، زوسر دانیک کرد، دخول دعای آخر، دعای شوبلش شود، دکانی احمد، نهایش سردانیش کرد نسلامی دخول دعای آخر باین کرد، درست دعای آخر بمردو، کاری پیروز شد که اسرائیل دکان. بلامعادار بن، کاتی ایمان داریم درست سردانی گورسان، قسمان مقبره عامیه، گورسانی اول اشاری خود، اول گورسانی که وحشگزیده نجم مقبره ای که ام قبریک خبری که تایبت است که این ایمان سر دانی گروسان حکمت که اوی دل من نرم بیو ترسی خواب گیدل منوا دعای خیرم ببکیم. اما لوحان حالی تیاب گیبلی ولله مادام آوا خیره. لام شعاراتیم بشاری کدر، لام ولاتاتیم ولاتی کدر. و تنها قبل فرانکس و حرام ری استان دار. شد ری حال است باسی دکین حرام السفر کردیم و شوند چی دور بودیم قبری. قسمن اوی قبر شعر قولاد أما النقبري والله اسمه فلان قبر، اسم لياكم مدام قبر فلان كزليا، السلام يكم الزياره، يكم, دور يكم أو الشركة، يعني لو راد كركوك لا, لا, لا زين زين العابدين في بدينها هل زين, اتني لشاري زين أصل قبري الإمام عليجبي قبر بيقع مرمان بيصلى الله عليه وسلّم إما بوس سرداني ناتين كواحد لي ببارين ودوس لي بمساين خواصة قبر قبر جيتير حكمتي دا أو ما بو سود بوأمر دوسود اما بارنا ودوس لدانو خو بمساينو بروهنا الإسلام ده حرامه كاركين سلامك؟ الحديث الثاني في غمر إخوة صلى الله وسلم بسنشوها زك هاتوا بكام ينبوض كنجاو درستو كاركي شاك أنزام يدي يقلوا حديث أنا عايش دائش إيمان داران دفرميت دا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور القبور فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية محمد روايتك روايتك يقول أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع سلام إخوة أي خارك أي خار اهلي امدارا أي اهلي امدارا اي منداراني ام غورستان سلامي اخواته اللي بيت شاء الله اي مجمعوي كثير باي وداجين دواكم الاخو اي غور مهران منوش اي وعفو بكو زبانتان باروكو سابتمكه اي بيش اي من روشتن اي مجمع دوا ايودين خذا لهم الاكم ببريت باو سلام اخي بكردي ازاني سنتي بيغمر خاصني بكيدوا صلى الله عليه وسلم پرساری کی تیر آیا سردانی گورستان مرزا الا اقرصان موسیمانان بل یان ادرس قبل کی کافر یان گورسان کافر انسدانی ببین لو لم دورین چونگی سردانی گورستان حکمت تی دا بیر کینو مردا بوخوت دلد نرم بی ترسی خوابه گویید دلد سلام لو مردوانا دکی تو دعا خیر موکی قبرسانی موسیمانان چاکترا أما قبل ساني كافرين هبوا لشاعر كتير أنا شو نيجي درب يعني, يعني قبل هي كافرة بدرسها سادريم كتير بلان بومر جي نس سلامي لي ذا كتير ندعاء خيري بوأكي ندعاء رحمة دي بوأكيت تناه كأم دار ما بس كفند بوخذ والبريد اترنس سلامي ليكي ندعي خير بوكيد او انت فقط حديثه ماله باري وزهرا اصحاب دفرمون صلى الله سلام دو حديثاته يجشان للا امام مسلم وابو داوود دا الله دا هزار سوار يلا فرميداني اشتم بيغمر اخته زي ليدا بيني من عند سكر بغريان بغريانه كي بكل غريا وابكى من حوله او يبقى دوري الله عليه وسلم الله عليه وسلم جرس ايمان نمبر 2 فرموي داوام كير الاخواي عز وجل كدعيي لاخوجي وبكم فلم ياذن لي اذن لنا دعاي لاخوجي وبكم خد خد ايگورا رم ادي الدعاء بك مدعيكم لي خوشبيت ولي بوري فرمينا محمد داوني مك لي خوجبن الله أكبر، داوام كلو خد عز وجل بس رم ادي سداني دايكم بك غورخي فرمينا رم ادي سداني بك درستا بعدم دايكي ابي ايمان بووا درستا اسهان دي خلكيه هاندي بلين قال لي ما مصدق بخويان كاتي اري ما حديثه لا مسلمه ولا ابو داوود ولا الناخر قبول نيه ما بداه بغمر خبيبي ما يرد به ابد نيه بلكن بعض ذاك خويك قال لنا اخي يعني بعض ذاك خويك قال لنا بغوابت يعني الدين بس منتونيه منتون ولا خبر راح الله بوشيو ميراندولي توعلاقة بيوتي تومحاسبنا لا يسألوا عن ما يفعل وهم يسالون بس يا إخوانا كذي بالإخوة أبوات كرتوا خمّن بسال ما على ما مستهان أرين بياقماري إخوآ داعي كي ببي إيمانهم نبي وابد اصله أساسينية واحد طبعا شبل الصحيح المسلم تماشى كا سني ابو داود سني نسائي مسلم الإمام أحمد تماشى كا بس أنا ريم أدي بكم نادم دريم بده بس ساداني خبرة كيف نقوم فرمي ردهم حديث صحيح تبو إيمان كاد يكين دين آيامه بزور بيشس بينين يعني هو كبلق إجلكين كبراي كتير هاد ولايحية قمر باكم فرمي إن أباك في النار زور بس بقول باكم هذا ماذا دين ما دين عيسى ما أبوه يعني بقايا دين أديان عيسى ما أبوه أميره فرمي يعني أي إن أبي وأباك في النار باوجي من يدور في الجهنم أيه فرمي هاي ثم بقبر بالنار بباورك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 ياخذ حيوان صربي بخوا لباق قبل كبري والله أمجيه مباركة حيوان صربي أو بيدعيو ووسيلك بشرك. بو صاحب قبل كبر صربي بقي بوأبيع واليا صربي بوأصل شركي وكافر دبي. عبادة أما أخبري والله نيتي بخواي فقط بلام أم أم شون مباركة ليه لكابي هر في غمرة فرمينا صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله لعنة إخواء نفين إخواء لو كسبه كسر ابري بغير إخواء هذا حيوان يبيت كبغير إخواء Let's go from there لعنة إخواء أم حتثة إمام المسلم تجارة الطواة لعليك ربي طالب لحدث في غمرة فرمينا صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام الإسلام عقر نية سر برين حيوان وجار قبل قبر نية أم حديث أبو داود أي الدوايد وهم كان شكلها محرمه كان اللي جاء قبلك ريد اللي باريته داويكمك اللي بقيت تجيجي تونيا ياخذ في بريت يعني توافي قبلكي ياخذ بيني قبل ان يمخل بيت اخواله او الوسيله ووسيلكي فلان شيخ فلان سيد. منو جيني أخوات عزوجات وده سنبخوات بجيني دو دو من عبدك يخلى بمتوا أكن بوسائل أو شريك أكبره. لبر أهم مكار التوافس والبرين والحيوان سبرين هم عبادات عبادات بو بوبيش جل الله ناكريت خاصة ممك خوات عزوجات فرميت لسورة النساء وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فرزتنت أن تنهى بخابية خا فرزبن بو قرار مدن شيء أن في رأي هتشريك مدن نولي نصالح ننبي نملائكة نجنين نهيج كسيق لسورة إسراء فرميت وقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِياهُ خوة رب العالمين وَالصَّدِيقُ رَدُّيدْ أمري بي ردويد نفرستي بيجل الله تنهاهوا فرستي في غمرة فرميو صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة بارنا وخي العبادتها أجر بارنا وعبادة بيذ أبيب الله بكل فقط بغير خوانات بيذ لبخاري هذا فرميت من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار هر كسي بمريت ياخذ مردبته وبفارت ولا غير اخوها يعني فاربته ولا غير اخوها بوجهنم ارواح حرامه فارانو لغير خو الزوجة خالص يمكن محرمه تاواني قورسانكيت التمسح بها دس في السابيني دم تشاف في السابيني خو في السابيني الاسلام ده حرام يا بيجي عندي خولي او قبربي عندي قبر مباركه عندي خولي دينم وانا خوشب یان تصوره که لذارکی اشکنن، یان لی قبل ازشکنن، آم مشتانه که واخل دلایم باها، هموی خرافات و شرک، با خالجی جوی و بناؤ دربیکن، بلاسر لسر بلغو کاری حقیقین، هموی کاری جاهلیو، فی غماری خصله، آم کارنی این کار کندوار. جا خوش شویسان، کمری باست در لا درزي إذا هتو بها المتخوة تعالى حمو بأساك نرونك نبو إسفادية ذاكين دواكم لأخوة قرمه ربان أبرخاتنا وجوانا كانوا يسقطة بازاك نبونا كالنخول بي يا ربي خذ عفو ممكي إصلاح حال ممكي لقونا يخومان ودايك بأوك منخول بي زيادة الَّذين يشعر أزامكي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين